بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد بعد الدرس الخامس والثلاثين من دروس شرح الشاطبيه واكمالا لباب فرش حروف سوره ال عمران من البيت الثاني عشر قال الناظم رحمه الله يعلمه بالياء نص ائمه وبالكسر اني اخلق اعتاد اعتاد الصلاه فقيل وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا ويا أم فين وفيهم على ولا الف فيها ها أنتم زكا جلا وسهل أخا حمد وكم مبدل جلا وفي هائه التنبيه من ثابت هدى ويبداله من همزة زان جملا ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجيهم به الوجهين لكل حملا ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا وذو البدل الوجهان عنه مسهلا وضم, قضاء وحرك وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللة وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذللة ورفع ولا يأمركم وروحه سمى وبالتاء اتينا مع الضم قولا وكسر لما فيه وبالغيب ترجعون عادا وفي تبغون حاكيه عولة وبالكسر حج البيت عن شاهد وغيب ما تفعلوه لن تكفروه لهم تلا قول الناظم نعلمه باللياء نص أئمة أي قرأ عاصم وأنافع باللياء في قوله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة وقرأ الباقول بالنون ونعلمه الكتاب وبالكسر أني أخلق أعتاد الصلاة أي قرأ نافع بكسر الهمزة في إني أخلق لكم وقرأ الباقول بفتحها أني أخلقه وقيد كلمة أني بأخلق لأن كلمة أني قد جئتكم متفق على فتح همزاتها نعم. وفي طائرا طيرا بها وعقودها خصوصا قرأ القراء السبعة إلا نافع المرموز لهم بالخاء من خصوصا لفظ طيرا بغير ألف ولا همزة فيه فيكون طيرا بإذن الله وفي سورة العقود أي سورة المائدة فتكون ط طا... فتكون طيرا باذن الله هكذا يقرا كل القراء إلا نافع وقرأ نافع طائرا في الموضعين بألف بعد الطاء وكسر همزه وهمزه مكسورة مكان الياء فيكون من باب من باب المد المتصل وكل من قالون وارش على اصله في مده فورش ودوس التحركات وقالون له التوسط قوله وياء في وفيهم على أي روى حفظ بالياء في فيوفيهم أجورهم وقرأ الباقول بالنون فنوفيهم أجورهم ولا ألف فيها أنتم جنن وسهل أخا حمد وكم مبدل جل روى كل من قنبل وورش حذف الياء في لظ ها أنتم فيقول على وزن روى قنبل قول الناظم ولا ألف, ولا ألف فيها ها أنتم زكى جنن أي روا كل من قمبل ورش حذف الألف حذف الألف في لظ ها أنتم، سيكون على وزن فعلتم ها أنتم على وزن فعلتم، بحذف الألف التي بين الهاء والهمزة، وقد ورد هذا اللظ في أربعة مواضع، اثنان منها في سورة آل عمران، وموضع في سورة النساء، وموضع في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقرأ الباقون بإثبات الألف بين الهاء والهمزة. على وزن فاعلتم ها أنتم على وزن فاعلتم قوله وسهل أخا حمد وكم بديل جلأ أي أننا فعلا وأبا عمرو يسهلان الهمزه ها أنتم ها أنتم هكذا وأرد على الورش إبدال الهمزه حرف مد يمد ست حركات هكذا ها أنتم والباقون بتحقيق الهمزة فتكون مذاهب القراء على النحو التالي أولا قرأ قالون وابو عمرو بإثبات الألف وتسهيل الهمزة مع القصر والتوسط هكذا ها أنتم. هذا مع القصر مع التوسط ها أنتم. هذا لقالون وابي عمرو ثانيا ورش له وجهان تسهيل الهمزة من غير ألف ها أنتم. أو إبدال وعرف مد بمدس ستة حركات ها أنتم ثالثا قنبل له حذف الألف مع تحقيق الهمزة ها أنتم رابعا البازي وابن عامر والكوفيون لهم إثبات الألف وتحقيق الهمزة ها أنتم أو ها أنتم وكل لمدها على حسب مذهبه في المد المنفصل قوله وفي هاي التنبيه من ثابت هدى وابداله من همزة زان جملة يبين الناظم في هذه الأبيات منشئ الخلاف وصول القراء في لفظها أنتم على النحو التالي أولا ذكر أن ابن رقوان والكوفيين والبزوزي والبزي, والبزي اعتبروها للتنبيه دخلت على كلمة أنتم لذلك قال, قال وفي التنبيه من ثابت هدى نعم داروا من همزة زالة جملة أي أن الها عند قنبل وورش مبدلة من همزة الاستفهام والأصل فيها أنتم فصارت ها أنتم يعني ابدالة الهمزة هاء ويحتمل الوجهين عن غيرهم أي عند قالون وأبي عمرو هشام يحتمل أن تكون هاء للتنبيه أو تكون مبدلة من همزة الاستفهام وهذا معنى قولي ويحتمل الوجهين عن غيرهم وكم وجههم به الوجهين لكل حمنا أي أن جماعه من علماء القراءة ذكروا احتمال الوجهين عن القراء السبعة ولكن العلامة ابن الجزري رحمه الله رد هذا القول واعتبر القول الأول المفصل نعم قال ويقصر في التنبيه ذو القصر مذهبا أي من يعتبرها للتنبيه يكون المد عنده من قبيل المد المنفصل فيقصره من مذهب القصر ويوسطه من مذهب ويمدوه من المد وذو البدل الوجهاني عنه مسهلة أي ورش له وجهان الإبدال مع المد المشبع وله كذلك التسهيل مع القصر بعد ذلك قال وضم وحرك تعلمون الكتاب مع مشددة من بعد بالكسر ذو الليلة أي قرأ ابن عامر بضم التاء وفتح العين وتشديد الله مصورة تعلمون بما كنتم تعلمون الكتاب من علم الذي ينصب مفولين وقرأ الباقون بفتح التاء وسكون العين وتخفيف اللام بما كنتم تعلمون من علم يعلم ينصب مفعولا واحدا ورف ولا أمركم روحه سما قرأ الكسائي ونافى وابن كثير وأبو عمر برفع الراء في ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة ولا يأمركم وسكن أبو عمرو الراء ولا يأمركم وللدور وجب الاختلاس ولا يأمركم وطبعا سو سلا والإبدال ولا يأمركم وقرأ الباكون بنصبها عطفا على أن يؤتيه الله الكتاب وبالتالي ياتينا مع الضم خولا أي القراء السبعة إلا نافعا لما آتيتكم لما آتيتكم بتالي المتكلم من غير آلث وقرأ نافع لما آتيناكم بنون العظمة وألف بعدها قوله وكسر لما فيه أي قرأ حمزة بكسر اللام لما آتيتكم على أن لام الجر وما مصدرية أي لأجل إيتاء إياكم بعض الكتاب وقرأ الباقون بفتح اللام لما على أن لام الابتداء قوله وبالغيب ترجعون عادة وفي تبغونا حاكيه عوالا أي روى حقص بياء الغيب في كلمتين يبغون ويرجعون في قوله تعالى أفغير دين الله يبغول وله أسلم مان في السماوات والأرض طوعا وكرهن وإليه يرجعون وقرأ أبو عمر بياء الغيب فيبغول وبتال خطاب في ترجعون أفغير دين الله يبغول وله أسلم مان في السماوات والأرض طوعه وكرهن وإليه ترجعون وقرأ الباقون بتاء الخطاب في الكلمتين أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون وبالكسر حج البيت عن شاهد قرأ حفص وحمز والكساء بكسر الحاء في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت حج بكسر الحاء لغة, لغة مجد وقرأ غيرهم بفتحها لغة أهل الحجاز والعلي أوسد ولله على الناس حج البيت وغيب ما تفعلوه وغيب ما تفعلوه لن تكفروه لهم تلب أي قرأ حفص وحمز والكسائي المشار إليهم بقوله لهم يعني الضمير يعود على عن شاهد قرأ هؤلاء الثلاثة حفص وحمز والكسائي بياء الغيب فيه وما يفعلوا من خير فلن يكفروا وما يفعلوا من خير فلن يكفروا وقرأ غيرهم بتاء خطاب وما تفعلوا من خير فلن تكفروا يضركم بكسر الضاد مع جزم رائه سبب ويضم الغير والراء فقلت قرانات قرن كثير وأبو عمرو ولا يض... وين تصبر وتتكو لا يضركم كيدهم شيئا لا يضركم بكسر الضاد وجزم الراء وإذا من ذلك تحقيق الراء لا يضركم وقرأ الباقون بضم الضاد ورفع الراء مشددة ولا فإن تصبر لا يضركم لا يضركم نعم لا. لابن عامر والكوفيين وفيما هناك المنزلين ومنزلون لليحصبيه في لليحصبيه في العنتبوط متقله لليحصبيه في العنكبوت متقله وحق نصير واو مسومين قل سارع لا واو وقبل كمن جلا وقرح مضم القاف والقرح شحبة وما مد كائن كسر همزته دلا ولا ياء مكسورا وقاتل بعده يمد وفتح الضم والكسر ذولا وحر كعيل الرعب ضما كما رسى ورعبا ويغشى النفو شائعا تلا وقل كله أو قل لله بالرفع حاردا. كله لله بالرفع حامدا بما يعملون الغيب شائع دخلنا ومتم ومتنا مت في ضم تسلها صفى نفر وردل وحص هنا اجتلى وبالغيب عنه تجمعون وضم في يغلى وفتح الضم إذ جاع كفلا بما, بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام ولا خرق, ولا خرق ملا وإدراكه وقد قال في الأنعام قتلوا وبالخيف غيبا يحسبن له ولا وأن اكسروا رفقا ويحزن غير الأنبياء الضم لياكسر الضم أحفل وخاطب حرفا يحسبن فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذو ملا يميز مع الأنفال فكس سكونه وشدده بعد الفتح والضم شلشلة وفيما هنا كل منزلين ومنزلون لليحصبي, أو لليحصبي قرى ابن عمر اليحصبي بفتح النون وتجديد في منزلين في قوله تعالى من الملائكة منزل في سورة العمران وفي سورة العنكبوت إن منزلون على أهل هذه القرية إن منزلون في سورة العنكبوت منزل من مفتوح النون ومشدد الزايل وقرأ الباقون بسكون النون تخفيف الزايل منزلين ومنزلون منزلين منزلون من أنزل ينزل لعب وحق أو حق نصير كسر واو مسومين كل سارعوا لا واو قبلوا كمن جل قرأ ابن كثير عمرو بكسر الواو في من الملائكة مسومين اسم فاعل أي مسومين أنفسهم أو خيلهم وقرا الباقون بفتح الواو مسومين اسم حول والفاعل هو الله عز وجل قل سارعوا لا واو قبل كمن جل أي قرأ ابن عامر ونافع بدون واو قبل السين فيه سارعوا إلى مغفرة من ربكم على الاستئناف وقرأ الباقون بواو على العطف هكذا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بعدها قال وقرح بضم القاف والقرح صحبة وما مد كائن كسر همزته دل ولا ياء مكسورا قرى حمزة والكسائي وشعب بضم القاف في لض قرح المنكر والقرح المعرف وفي ثلاثة موا feh إن يمسزكم قرح فقدمس القوم قرح مثله من بعد ما أصابهم القرح بهكذا يقع حمزة والكسائي وشعب بضم القاف في هذه الموابع الثلاثة وقرأ البقول بفتح القاف إن يمسزكم قرح فقدرمس القوم قرح مثله من بعد ما أصابهم القرح قيل بالفتح يعني قرح مقصود به الجرح وبالضم ألم الجرح نعم وقوله ومع مد كائن كسر همزته لا ولا ياء مكسورا اقرا ابن كثير لفظ وكاين أو فكاين حيثما جاء في القرآن الكريم بهمزة مكسورة بعد الألف بدلا من الياء فيكون مدا متصرا هكذا وكائن من نبي وكائن دابة حيث ما ورد وك من قرية نعم حيث ما ورد في سبعه مواضع في سور ال عمران ويوسف والعنكبوت وسورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والطلاق واثنين في سورة الحج وقرأ الباقول وكأين فكأين بهمزة بعد الكاف بدون مد وبعدها يا مكسورة مشددة وكأين فكأين قوله وقاتل بعده يمد وفتح الضم وكسر ذولة أي قرأ ابن عامر والكوفيون بفتح القاف والف بعدها وتاء مفتوحه وكأين من نبي قاتل معه ربيون الذي هو بعد نفذ وكأين وقرأ الباقول وهم أهل سماء وكأي, وكأي من نبي قتل معه مضم القاف وكسر التاء وحذف الألف وكأي من نبي قتل معه فتكون القراءات الوردة في هاتين الكلمتين على النحو التالي قرأ نافع وكأي من نبي قتل معه الربيون، وقرأ ابن كثير وكاء من نبي قتل معه الربيون، وقرأ ابو عمر وكأي من نبي قتل معه ربيون وقرأ ابن عامر والكوفيون وكأي من نبي قاتل معه ربيون وحرك عين الرعب الرعب ضما كما رسى ورعبا قرأ ابن عامر والكساء بضم العين في لفظ الرعب المعرف نحو سنلقي في قلوب الذين كفر الرعب وقذف في قلوبهم الرعب ولفظ رعبا المنكر وهو في موضع واحد في سلط الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا هكذا يقرأ ابن عامر والكساء وقرأ الباقول بسكون العين سألقي في قلوب الذين كفر الرعب وقذف في قلوبهم الرعب ولملئت منهم رعبا ويغش نث شائعا أي قرأ حمزة والكساء بتاع التأنيث في تغشي طائفة منكم وقرأ الباقون بهذا التذكير يعشا وكل كله لله بالرفع حامدا قرأ ابو عمرو بن اللام في قل إن الأمر كله لله على الابتداء وقرأ الباقون بالنصب تأكيدا قل إن الأمر كله لله تأكيدا لاسم بعده بعده قال بما يعملون الغيب شائع دخل اقرا حمزه والكسائي وابن كثير بياء الغيب فيه والله بما يعملون بصير الذي بعده ولئن قتلتم في سبيل الله والله بما يعملون بصير وقرا الباقون بتاء خطاب والله بما تعملون بصير قوله ومت ومتنا مت في ضم كسرها صف نفر قرأ شعبه ابن كثير وابو عمرو وابن عامر بضم الميم في لفظ متم ومتنا ومت حيثما جاء في القرآن الكريم نحو ولئن قتلتم في سبيل الله أو مدتم لماغفرة من الله ولئن مدتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون أإذا ما مدت أفإن مدت أإذا متنا يا ليتني مدت قبل هذا وروى حفص بضم الميم في موضع سورة أل عمران فقط وهي ولئن Hun قتلتم في سبيل الله أو مدتم لما من الله ولئن مدتم أو قتلتم وكسر الميم في بقية المواد حفص وقرأ المسكوت عنهم هم نافع وحمزة والكسائي بكسر الميم في كل المواد في آل عمران وفي غيرها يقرأ نافع حفصة وحمزة والكسائي بكسر الميم هكذا ولئن قتلتم في سبيل الله أمدتم ولئن مدتم أو قتلتم فإذا ما مدت أفإن مدت إلى غير ذلك وبالغيب عنه تجمعون الضمير في عنه يعود على حفص المنكور في نهاية البيت السابق فيروي حفص خير مما يجمعون بياء الغيب ويقرأ غيره خير مما تجمعون بتاء الخطاب قوله وضم فيه يغلى, أو يغلى وفتح الضم إذ كفلا كفلة نافع وحمزة والكسائي وابن عامر بضم الياء وفتح الغير وما كان لنبي ان يغل بضم الياء وفتح الغين أن يغل فكذا يقرأ نافع وحمزة والكساء وابن عامر مبنيا للمفعول وقرأ الباقون أن يغل بفتح الياء وضم الغين مبنيا للفاعل بما قتل التشديد لبى وبعده وفي الحج للشام وناخر كم ملك أو كم ملك. روى هشام بتشديد التاف لو اطاعونا ما قتلوا وقرأ غيره بتخفيفها بتخفيفه لو أطاعون ما قتلوا وبعده أي الموضع الذي بعد هذا الموضع فهو ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله قرأ ابن عامر بتجديده ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله وفي الحج أي في سورة الحج ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا الحسنة في سورة الحج قرى هذان الموضوعان أو هذين الموضوعين بالتجديد ابن عامر وبعده وفي الحج للسالم وآخر قملا جراكي أي قرأ ابن عامر وابن كثير بتشديد التاء في لفظ في آخر سورة الأعرام وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتين وقرأ كذلك بتشديد موضع سورة الأنعام في قوله تعالى قال قصر الذين قتلوا أولادهم في سورة الأنعاب والتشديد للتكثير وقرأ الباقون بالتخفيف في كل الموابع المذكورة على الأصل إذ الأصل في نظر قتل تخفيف التاء قوله وبالغيب وبالخلف غيبا يحسبن له ولا أي رواه بياء الغيب بخلافه ولا تحسبن الذين قتلوا فبالياء قرأ له ولا يحسبن وبالتاء قرأ له على أبي الفتح فارس ولا تحسبن وقرأ الباقون بتاء الخطاب قولا واحدا ولا تحسبن ولأهل سما وكساء كثر السين ولا تحسبن وأن نكسر رفقا قرأ الكساء بكسر الهمزة فيه وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين وإن الله على الاستئناف يقرأ الكساء بكسر الهمزة وقرأ الباقون بفتحها وأن الله عطفا على يستبشرون بنعمة من الله نعم قوله ويحزن غير الأنبياء بضم واكسر الضم أحفل القرى نافع بضم الياء وكسر الزاي في لض يحزن حيثما ورد أول موضع هنا ولا يحزنك الذين يسيرون بالكفر ولا يحزنك وموضع مثلا في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك وفي سورة يوسف لا يحزنني أن تذهب به حيثما جاء يقرأ نافع يحزن من أحزن الرباعي إلا موضع سورة الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر فهذا متفق على قراءته بفتح الياء وضم الزاي لكل القراء نعم والباقيون كل المواضع بفتح الياء وضم الزاي ولا يحزنك أي الرسول لا يحزنك قال إني لا يحزنني من حازنا الثلاثين. وخطب حرفه يحسبنا فخذ وقل بما يعملون الغيب حق وذملا. قرأ حمز بيتا الخطاب في ولا تحسبنا الذين كفروا ولا تحسبنا الذين خلول. خطب حرفه يحسبنا أي حمز قرأ بيتا الخطاب ولا تحسبنا الذين كفروا. والموضوع الثاني ولا تحسبنا الذين خلول. وقرأ الباقون بيا الغيب ولا يحسبنا ولا يحسبنا الذين كفروا. ولا احتمل الذين اتقنوا القانون الغيب في الموضعين لغير حمزه قوله وقل بما يعملون الغيبه حق وذملا قرأ ابن كثير وابو عمرو بياء الغيب في والله بما يعملون خبير الذي بعده لقد سمع الله وقرا باقي القراء بتاء الخطاب والله بما تعملون خبير يميز مع الامثال تكسر سكونه وشدده بعد الفتح والضم شنسلا قرأ حمزة والكسائب بضم الياء وفتح الميم وكسر الياء الثانية مشجدة في لغض يميز في قوله تعالى حتى يميز الخبيث من الطيب هنا في سورة أنا أمران وفي سورة الأنفال ليميز الله الخبيث من الطيب ليميز الله من ميزة وقرأ الباكون بفتح الياء وكسر الميم وسكون الياء بعدها يميزة حتى يميز الخبيث من الطيب ليميز الله الخبيث من ماذا يميزه نعم سنكتب يا انضم مع فتح ضمه وقتل ارفعه مع يا نقول قرأ حمزه سيكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ويقول ذوق عذاب الحريق ويقول فيقرأ حمزه سيكتب ما قالوا بياء مضمومه وفتح التاء مبنيا للمجهول سيكتبوا ورفنا قتلهم وبياء الغيب فيه ويقول وقرأ الباقول سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوق عذاب الحريق وبالزبر الشامي كذا رسمهم وبالكتاب هشام واكشف الرسم مجمله قرأ ابن عامر الشامي قرأ ابن عامر الشامي لظ بالبينات والزبر جاءوا بالبينات والزبور كما رسمت في المصاحف الشامية بالباء في جاء بالبينات وبالزبوري. وروى هشام بالباء في بالكتاب بعده والفردة هشام به لاختلاف مصعب الشاب باختلاف مصعب الشامي فتكون القراءة الواردة في هذه الكلمة أو الكلمتين على النحو التالي: روى هشام بالبينات وبالزبوري وبالكتاب المنير بالباء في بالزبوري وبالكتاب. وروا ابن ذقوام بالبينات وبالزبور والكتاب المنير وقرأ باقي القراء بالبينات والزبور والكتاب المنير صفى حق غيب يكتمون يبينن قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمر بياء الغيب في لا يبيننه للناس ولا يكتمونه وقرأ الباقون بتاء الخطاب لا تبيننه للناس ولا تكتمونه لا تحتبن الغيب كيف سمعتنا قرأ ابن عامر وعلافة وابن كثير وابو عمرو بياء الغيب لا يحسبن الذين يفرحون وقرأ الباقون بتاء الخطاب لا تحسبن قوله وحقا بضم الباء فلا يحسبنهم قرأ ابن كثير وابو عمرو بياء الغيب مع ضم الباء فلا يحسبنهم وقرأ الباقون بتاء الخطاب وفتح الباء فلا تحسبنهم قوله وفي العطف أو جاء بدلا أي أن قراءة ابن كثير وأبي عمر فيه فلا يحسبنهم إما أن تكون عطفا على الفعل الأول لا يحسبن أو بدلا منه والخلاصة في الكلمتين لا يحسبن فلا تحسبنهم على النحو التالي أولا قرى نافع لا يحسبن فلا تحسبنهم ثانيا قرى ابن كثير وأبو عمر لا يحسبن فلا يحسبنهم ثالثا قرأ ابن عامر لا يحسبن فلا تحسبنهم رابعا قرأ عاصم حمزة لا تحسبن فلا تحسبنهم خامسا قرأ الكسائي لا تحسبن فلا تحسبنهم قوله هنا قاتلو أخر شفاء وبعد في براءة أخي نقتلون شمرذلة أي قرأ حمزة الكسائي بتأخير لفظ قاتلو وتقديم لفظ قتلوا هنا في سورة آل عمران في قوله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوضوا في سبيلي وقتلوا وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا هكذا يقرأ حمزة وركسائي وفي سورة التوبة يقرآن فيقتلون ويقتلون بتقديم فيقتلون على ويقتلون واجه هذه القراءة أن الواق لا تفيد التثيب أو يحمل ذلك على توزيع أي منهم من قتل ومنهم من قاتل وقرأ الباقون بتقديم قاتل على قتل في سورة آل عمران وتقديم فيقتلون على ويقتلون في سورة التوبة ويآتها وجهي وإني كلا ومني وجع لي وأنصاري الملأ أو الملأ ذكر الناظم في هذا البيت يآت الإضافة الواردة في سورة آل عمران على النحو التالي أولا كلمة وجهي في قوله تعالى فقل أسلمت وأجيال لله يفتح لي فيها نافع وابن عامر حفص ويسكنها غيرهم ثانيا كلمة إني وردت في موضعين إني أعيدها بك يفتح لي فيها نافع وحده وصلا ويسكنها غيره أني أخلق لكم يفتح أهل السماء نافع وابن كثير أبو عامر ويسكنها غيرهم ثالثا كلمة مني في فتقبل مني إنك وكلمة اجعل لي آية يفتح لها في الموضعين نافع أبو عمر ويسكنها غيرهما رابعا كلمة أنصار في من أنصاري إلى الله ويفتحها نافع وحده ويسكنها غيره والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد انتهينا من فرش حروف سورة, سورة آل عمران ويأتي بعده فرش حروف سورة النساء إن شاء الله الله تعالى ولي التوفيق